يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع أطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا وَمَا كُنَ ٱللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَشَآءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَ ثاني اول فضلي منكم وانستئ انئت اولل قربا والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وَلِّيَ حَفُوّ وَلِّيَ صَفْحُ أَنَا تُحِبُّ